بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها كاذبة حافظة رافعة حافظة رافعة رجت الارض رجا أرض رجا الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء بثا فكانت هباء بثا, فكانت هباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثة وكنتم أزواجا ثلاثه باصحاب الميمنه ما أصحاب الميمنه, الميمنة ما أصحاب, ما اصحاب الميمنه واصحاب النيننه ما اصحاب النيننه واصحاب والسابقون السابقون والالسابقون السابقون أذائِكَ المقَ غَبون أائكَ الموقَ غَبون فيَ النَّاتٍ النَّم مِنَ الأوَّلين وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ مُتَّكِئِينَ عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان فَاللَّذُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْغِثَانُ فَاللَّذُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بِأَكْوَابٍ 126. وفاكهة مما يتخيرون 127. ولحم طير مما يشتهون 128. ولحم طير مما يشتهون 129. وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون 121. جَذا أَم بِم كانَوا يَّلون يذأَ بِكَ يَّلون لا يسمونَ فيِيهَا لَو وَن تَأّم لا يسون فيِيه وطلح منبود وطلح منبود وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَظِلٍّ تَنَاوَدُ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وما وَفَاكِهَةٍ, كثيرة وفاكهة لا مَقْوَّاتٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ لا مَقْوَّاتٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ وَفُرُشٍ نُفُخَةٍ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءَ فجعلناهم أبكارا فجعلناهم أكرى عربا أترابا عربا أترابا لأصحاب اليمين لأصحاب اليمين ذلته من من الأولين وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كانوا قبل ذلك وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أئنا الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالح امِم فشاربون, فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَامِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَامِ هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ نحن خلقناكم سر ولا تصدقون افرأيت ما تمنون افرأيت ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالق نحنُّ قَنا بَكُم المَوتَ وَمَا نَحننُ بمسبوقين يحن قََََّّا بَك المَوتَ وَلا نَحنُ بِمسبوقين غذاأَ بَدّلَ أَمثَلَكُم وَنُ شأَكُم فيِي م لا تَمون وَعَلِمْتُمْ نَشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون لو نشاء امون انا مهرون بل نحن محرومون بل نحن محرومون الماء الذي تشربون سَأَجْعَلُهُ جَاجًا فَلَوْلا تَشْكُرُونَ لَوْ نَشَأُهُ جَاجًا Hvala باسم ربك العظيم قَسَمَ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيم إِنَّهُ لَقُرْآنٌ, كريم إنه لقرآن كريم في كتاب هَرون لا يمسه الا المطهرون تنزل من رب العالمين من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم اتَجَارُونَ رِزْقَكُمْ أَمْ أَنَّكُمْ تَكْذِبُونَ وَاتَجَارُونَ رِزْقَكُمْ أَمْ أَنَّكُمْ تَكْذِبُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ وَنَحْنُ أَقْوَى إِلَيْهِ فأما كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم وأما اصحاب اليمين وان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين وان كان من المكذبين الضال 111. فنزل من حميم 112. وتصلية جحيم 113. إن هذا لهو حق اليقين 114. فسبح باسم ربك العظيم 115. فسبح باسم of me this